أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم الذي عاج إبراهيم في ربه أن الله الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت 113. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق ف. بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قوية وهي قاوية على عوشها قال أنا يحفيها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 111. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس 112. وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما أبَيَّنَ لَهُ قَوْلَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير